يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخط بل الإنسان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 كلا إذا بلغت التراقي وقينا من راق وظن أنهن فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيهسب الله ك سنا ألم يكن ضفة من مني يناء ثم كان على قط فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى Terima kasih